وما تفرغ الذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينات وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين على ثأر ويليم الصلاة ويقيم الصلاة ويؤتى الزكاة وذلك دين القيم. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّ مَخَالِبِينَ فِيهَا أُولَيْهَا إِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْهَا إِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ جَزَاؤُهُمْ عَنْدَ ربهم جنة. جناة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جناة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن